وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة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 عليهم نار موصدة. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام. www.islam-dash.call.com